ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ليسوء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 114. وما كان عطاء ربك محضورا 115. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 116. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا 117. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 إ رَباكَ يَابنْ سُطُر الْ الجِزْقَِمَ شَاء وَيَقُدِرُ إهُ كَلَ بِعبالَِهِ خَبًا بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَولادكُم خَشْيَةَ إملَاقَ نَحْنُ نَرزُقُم وَإّكُم إ قَدْ لَهُم كَان خِقُ 119. ولا تقربوا الزلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 110. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَاءَ وَالْبَصَرَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا وَكِبْرًا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 وَلَقَدْ ضَلَّنَا بَعْضًا النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِبُ النَّاسِ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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يَوْمِ القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الذي يُسْجِيلُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 فمْمِننتُم أَ وَعيدَكُم فِيه تَرَةً أخْرى فَيُرسِ عَلَكُم قاسِفًا مِنَ الرّحِ فَيُغْرقًاكُم بِمَا كَفَرْتُم ثمَُّ لا تَجدوا ثَُّ لا تَجدوا لَكُم لَن بِه تَبع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 إذ لن أذقنك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرًا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذ لا يلبثون خلافك إلا قليلًا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 116. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 117. تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا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 قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ اطْمَئْنِنَّ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 مَأوهُمْ جَهَنَّ مُنْكُلَّمَا خَبَتْ زِدنَهُ سَار ذَلِكَ جَزَاءُ بِأََّهُم كَفَروا بِآيَاتِنَا وَقالوا وَقالوا أَعِدًا كَُّ إِظَامَاءُ وَرفَةً أَإَِّا لَمَ بعثُونَ خَلْقَ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 119. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا